ربعي بني مالكا للا طيوفا كرما ايوالله الرابعنا في كل ميكاف غير هذا ابن فواز من دون الجميع احتمى شجاعة الراسمة